الحديث تاسع وثلاثون روا ابن ماشا والبهقين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قالوا خيري إن الله تعالى تجاوز وضافي لأجلي أنك ضرته وضافي عن أمتي أمتي دا حقه دا قفك والنسيان هلمانك إيو ومستكريه عليه إيو اللغو الدرق يو اللغو حديث حسن وحديث حسنه إذ إمام النووي رحمه الله رواه وحوري ابن ناجه والبيهقي وغيرهما حديث عبد الله عبد الله عباس يوري الله تعالى عنهما رسول كان صلى الله عليه وسلم إنو يري إن الله أله تجاوز وادافي لي لأجلي أني قدرت يؤكد دافي عن أمتي أمت دايدة الخضاء قفك ونسيانها المانك إيه ومستكريو حليه وحي لغو قصبو لغو الدرقية عن أمتي أمت دا لبن معنو أياي شملي دا أمت الدعوة وأمت الإجابة اُمَّةُ الدَّعْوَةِ وَحَلَّ إِلَيْهِ دَ مَا بِيغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ كَلا سُودِرَ لَغَا بِلَاوُ وَخِي جُوجَي أَمِنْ جِنٍّ وَإِنْسٍ أَوْ جِنٌّ يَا إِنْسِ بَارِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَغَا جِيْرُ وَحَلَّ إِسْكِي يَرَى أُمَّةُ الدَّعْوَةِ مَرَّ كَ إنه لا يوقتك إيه إلا قيامها صعدة قيامها أيضا عدل لكي روحة كنه إسم الله إنتا صدنا وحا ليس كيرا أمة الدعوة معنى إذا نحو ويان و أمات دأي كوة جهنة الدعوة دا النبي صلى الله عليه وسلم أو وحا ويان لو كي دين أيوه أيجانا أي, أي واجحة كتايني فميانا فرعان فأصلا وحا عدين حديث كإمام مسلم صحيحي سو فالنبي قويري صلى الله عليه وسلم ما من أحد من هذه الأمة قويري قف مجرى أمتها أمتها مركز حالي الله جدا أمة دعوة وعندما قرأنا حديثة آخر في ما من أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصرين قويري أما يهود ها هذا أما كريشتن ها هذا يموت ولم يؤمن قويري أن قف مجرى ومات تقمد مان من أحدهم من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية يسمعوا بي وإمق الله نحن نقف أمات تقمد أما يهودها هذا أما النصارح هذا تفقى سؤال مردو صلى الله عليه وسلم وإمق الله أنه ثم يموت ولم يؤمن بالذي ورسلت به كذبنات تنته أصغر رمائنين دين تليل صوت ديري إلا كان من أهل الله haba da abaa oo u dinto asagoon aniga ee rumay ah ee umarku kamn maqana way yahuu ku suugnaana hadduu sidaas ku dhinto nabiga ku suugnaana muhammad تاريخ كتنا بيكون من هذه الامه اويه امته وشيغيا وعمت دعوه مركا ان اليهود هاض امن صارها هاض امن مچوسها هاض اي وخي جيني اي انسي او نبيغا ماركي لا سو ديري كبدي واقعا دمان waxaa ku wajahan da'wada nabiga muhammad sallallahu alayhi wasallam madika anallaah soodiree waxana ku wajihaynaadga ummatul ijaaba wa khalaada wa ummati aqbar shay da'wata nabiga sallallahu alayhi wa sallam ummat aqbar wa inti ajibtay inna allaha alle kajawasa wa li aniga darta ugu dhafay taa sunna fadliga madagali tusayda nabiga sallallahu alayhi wa sallam fadliga si u tusaya li aniga النبي محمد در تيس صلى الله عليه وسلم ها أمت دان الله قربها في صدح دان الشيخ ووامحي وحوين الخطة ورنسيانا ومستخريو عليه لي انه قدر تي الله قدر فول هذا ما حديث كمعنيه صدح دان الشيخ وكلا الخطة خطة وحل رضا قفكو فعل رضا ينو الصنايو سيء لقستي وسيء كلا وغرد عاي خطة سيدا سالي رضا ciil uu rabay qofku inuu sameeyo oo asagoo si laabrada oo si kale kan noqday oo si kale kan noqday midal waxa weeye wuxuu rabay qofka inuu gaal dilo taa uu rabay uga uga inuu disho markaasuu hubkurrede ku dhacay wax dambiye looga qarin mo pakasa khab khab aleenada في الكانسي ولا قسيس كلو كانقو ها خبا ليرهده marka qofkaas wuxuu la dambiyay malayn laakin dambi malayn natelu yiri macnaheedu dhammaan la garan la jamaa rabo oo farq yaa u dhaxeeyaa damaan ka iyo dambi oo meel ka leeyahay waxaa loo dhaafay al khata wa nisyana wa mastakrih عليه macnaheedu waxaa weeye tajawasal li ummati al khata ithmal وان نسيانا واثم نسياني هل مانك دم سي الله دافاي ومس توكريه واثم مس توكريه علي و حين لوو ديلتيه دم ديودين دا ولا داف وها لا دافي و دم ديي اما بمانك ولا و قران كو واد وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحير رقبه المؤمنه وديته مسلمه الى اهله سبحانه ka faraa biyadii in laga rabo somaajidid ka faraa waajii ku ayadii marka waxaa loo dhaafay dambigi ah wa dambigi daga ha qofki tuuray neeshan godkiisaga ridula markaas فهو مهم للأغاز وحالا يسكنا ببعا أن صدحنا قرآن كنا صدحنا صدحنا حديث في الشيء وضبت الله دافي قرآن كنا صدحنا صدحنا صدحنا صدحنا صدحنا صدحنا صدحنا رب العالمين وغيري ربنا لا تأخذنا إن نصينا او أخذنا ربي يوهدانها المامة أماء نقسمها النوقبا صحيح المسلم كيقول تالله ما بيقول إنه يري ربي ويقول قد فعلت وإنه يري اه واين كان يا علي <تصفيق> ولا تناح عليكم فيما اخبطوا الى وحده يوحد بكركن معها واحد كغفتين ولكن ما تعندت قلوبكم لكن واحد لينين هي ستو كدنبايدان وحي قلبين قسدي وحاصره اقراها كذلك سلاس القران لوو شيغى اقراها ان وحا وينيان <تصفيق> سيدة رب العالمين أقول سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر سطرا فعليهم غضبون من الله قبكي كفرية إيمانك كغدال مركا سوئي رأى كماتيروكي للدرقيي أو كفر قلبه قصفي أصغو قلبك سوئي إيمانك كوحي سلوية لكن مبككة لأي الله دوشي ساعة مركا القرآن كوصدح لما سيدة سوئي عديي صديح لابا سيداسو يعدين إن الله أعلى تجاوس وادا في اللي أني قدرته عن ممتكم مادا إذا ألخده قفك ودافه قفك ماركا هو واحد قفك عمو فعل كيسا سيئو ألاقستي لكن سيئو ألاقسان مثال هالمان كانوا قفك مسكاديسو شيئا مقبح ماركا لكن مسكاديسو قبح دم بيها الله مايست مثال قفك حدو يروا تكانا wa tuqane ana weysa qadiin wa dambeeba wa asf of course laakin fiiri qofki wa isalmamay isagoo weysa qadiin we tuqadi we tuqadi wa ismuu dambige samaa laakin aa dam bi kumala najasa korkiisa ku taallasagu ma oga weetu kede ma laga rabaa taas waa mid sala khalafiye sida sawaabka laga marqan ma laga qabo mid sala korkiisa ku taalay ma oga salaada u ogaade ana salaada dhidheed u ogaade labada su'aal la amma sawama yar oo aan awradiis waxa soo rayay kamidahay way iska too waxa uu dhalinay inaysan taan waxa uu dhalinay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiska buudaw wari saxiixa nabiga oo tukanay oo نحن نقول صلى الله عليه وسلم إن شبريل أخبرني أن فيهما أذن ونحن نسيب الملك وشبريل إشياء نجاسة وتعالى سأسن نسيب إيه ديك حالسي فيه خلا نحن نقول صلاة قيبة تكدي سونا نحن نحن مالك طفل دو سن أول أغيه أو صلاة دو تسيدا سكوك غالي صلاة دو أغيه دو هدو أركوه إسكاة طورة وحلى طور كلاه ديتها لكن ما نحن نقول سورة ده ديتها صلاة دو نقبحة illa najas gumus timuule ka salaad wala salaad ka buxo barso xubta kale fadil laakin mar aan ordayna istureeyna ka dheerada ay tawayo iska tuura laakin salaad marku kalbuxa kadib oo gaaday qalaad salaadisu sax ah kadbu dhaxleena ku ogaado tuureyna ee inta kale waad halmaan aad mirtiisa laa waad halmaan salaadad ku tukatay kadib oo gaad salaadada soo cilin waxa la ada qabta sameey waad ogeyd nijaatan waad halmaan ku midan waxa la mid waxa weeyaan wa isku ma ogaani salaadis waxa barqaad yu aqib biihi wadarkii mala انتقوا باستو اه مريدو اي نجاس ما نعيضو انتقوا باستو او عاسلاتي سعوهنينه لكن بدن بادي لما تريكار مساءه لكعديسه قد يسميه آد اي اي اي بليه نسيانك واصلا صقر صقر صوامانو اسكعر انتو عدي. خلاص ماركو او غازي اسكي توجينا حتى عفا انتو كتيرتو وينو طفا صنكيسين ووسيو سعنا ما بيقى ان صبان اي الله عليه وسلم من اكل او شريبا ناسيا fal iyo fimso somo faayna ma aad amaa allah wa saqa taq asaga somo wax wanaama waxaba soonkii saad dhameystirto alla qoodiye oo xibi taanta siiyay laakiin qofkii اما واهل ما مسؤول شقينا يوحو اركي صلاتي وقت يديو التقي او قلاتا من انتو كان عصيري خلاص مركاس ديو صنو لك صنو لك اذا كنت تقول لك صباح بيو هرده مركو هرده قراجي صوت يدو كاعة و ساكي صلاتي و ايقاتك تحولي بلدو كيان صدران خلاص دنبي مركاس اكو بالله دنبي مركاس اكو بالله اذا اسقساريه محال الرباء نبيك صلى الله عليه وسلم سدو يري وعويا من نام, من نام عن صلاة أو نصيها من نام عن صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها قوكي صلاة كورد أمامها الماما مركة وحصوصتها تكن تبهو لي لا كفارة الله إلا ذلك كفارة كلمرة وحكى الله لقارة ومركة انتص إليه لكن مركة حصوصتك مركة حصوصتك معايا للنسيان لا Wa afwe marka aad in badan taqay codi wax weeyan waaqartay wax abu ka dhaartaa asagu hal maansan lama ma xusuusaa maxay baran i kreehana waasiida soo kale i kreeyo allah marka qofka in inta asaga arin qas arinti lama siyo haaraam ku تقير بمرسو مكيد شق اويود بمر وخدم بيه مر وكذلك قفي والا قبتي شقوسنا دقي وحوين لو هيا القفسه غبدي موريان قفسته اما وحوين سلا سوكل وحده بكم waadumiykumala saqulu haymu sida u shiyo kara laga dhigo marka taaso kale wanuu marka taaso kale ma ahaney waloo dadu aleey walu kara adadan samayn sanad marka asagii samayna fiilki asaga samayna taaf taashi wa haaran wa ar ittifaq wa ijma' shida alhafid ibnu rakhbal hanbali qusan naqliyay tan culuma hikam haddii lugu jira qof haddii aad dilay dadal guddi la isma'way inay xaalanta ay isku banaaneen markaas aad dishana waa banaanta adigaa inuu dilo oo lagu ha qul haylan natawani nafsi fi kasiah shaydhu kubdal ma banana wa haram tas ittifaq nubi israila sokrata ma koon fi koo fi gududahay wakala tadqa toge jiri qat an ilahi o golan in la dilo o dhigi subari yah tafka askariga alalay yah dil اه سود دي ليبل الالي آه. اه اما افتيال هي كديرو يا قادم اما سيتوس هو ديرو مالك الا الله هرتو قاسو دي مو من كبقت من سو تاما محكمه فتا ادونك لا قساسين ضمان امر الله سي اي الله هرتو او او غبد بدني ان ديشي ومن يقتل مؤمنا لتعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقضب الله عليه ولعنه وأعاد له أدابا عديما شم تاسقو الضيار يا أميرة إدريية سود للإيريية أمر الأيسية وحويل إلهي أنكس أغب الزادمين شم تاسقو الضيار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه الجهنم فرت الجهنم أضعه لذا خالدا فيها وطفو واردونها وقضب الله عليه على الله لذا ولعنه على رقب وقضب على إن حريث الله وكاففت الله قضيها صدق انتصر لذا so macidee much. wax ay kale to oo ahl ilmigu sheegeen in ay adana aan la ogolaan in la isku dirqiyo wali baragana aan loo ogolayn zinade zinayso imaamow weyn sharax halkaan uu ku keenay haafid ibn rajab we barar u ciyay waxa weeyaan ahl ilmigu balana sheegay dhaqintaas <muchas> waa qilaas <muchas> wa misala khilaafiy ah oo waxi leeyahay rag waliba lagu waa way ninki dareenkiisa hadduusan jilisiin walaa ka tab ah taati lee waan dareenkiisa la kala hadii dareenkiisa la helayna waxay ku saaqtiya inu yim ah inuu asagu doorasho ma xal jeebtaa ku tusay ya raqba qalbi marka taasna ayadana tilafay ku jiray waxyaalaha marka aanu dirki keriin oo hadii lagu dirqiyo macnaha aan waxba ma waaba ayad quraanaba ku soo dhabtay ya ayadahan hadda afineeyne waxa weeyeen man ka fara billaahi min baadii inaani illa man ukriiba waxay ku soo dhabtay nin saaxiib oo gaala adabe gaala adabe ila ummadiga wax ka sheegay gaala adaytay wa amari nisa ila ummadiga wax ka sheegay maxay damo maxiga wax ka sheegana wakufi maxiga markaas wuxuu yiri muqma innum bil qad bil iiman iiman وإن degene markaas wuxuu wuxuu yiri wa in aad faatay markala ku laftan calaafkii ku eeliya quluu waad nakiib diqara baki nidi ku fiigaxay markaa qalbiga waa in aad ku haysta iimanka fiil kar wa in aad doon samayn faritaana ya usmaydo agaanta in sagada fiil samatir karo aqwaashah bil gudr ana dirtiis ka hadhu qasab qasab sharciye kanaalla inay gaadhay qortay ku dhigto kuletigo 43 waxa dirqilna ma jiraa waxa waxba waqtay saga dhigti dirqilna bay jiraa dirtiintaba shayg doona shuruud ay leedahay shuruud deyn marka shaygayn aadanaayda marka qasbidi sharci gaayda ay to wa allah wuxuu ku hadlaa kuul man ah ayuul man haddi ila balaa u iskareeyay gad oo lagu qasbo magad illa al marmahan haqdi lug qasbi deenul wa bi diiday mid soo isteegay war beeci ma ah marka suuleeyay iska da wa gad ma hayl haq wu xal qasba لكن هذا الحق من قصبين باعي بإمه نكاحي بإمه والذي يقولون نكاحي وقصبين نديدك واحدة يقولون نكاحي إمه واحدة لكن شروط إكراهة أيام مهمة سيد حجر فجل بار يكوشي هذا ما فوق هذا يكوشي قام كتبته أفر شرطي أيو حافظ خوشي أفر طه شرطي وإن لها هادان أفر طه شرطي اللي هيلين لما يرى هذا إكراه هذا يسمى ختيارك يكوسميه كرو شرط جواهره ان يكون فاعله قادرا على ايقاف ما يهدد به والمامور عاجزا ان يدفع ولو بالفرار شرط جواهره واحد ثاني قد كو طاريه كلوحان سميه هذاضن سمينا وقو اقابه وان يصف او وده وحو كو كو طارمه ان كو سميه وكو بله غانن كوكاسينا لغان شرنا ولي kan loo baaranayo imiska difaaca ka leen hatta kana aray karo mid tokho daaranaa hadduusan awoodi inuu yaraa waxa uu ku leeyahay hadaadan furin gabadha kaan ka raasena halka anaga ku qabataa turikasta markaas la daba yahay waafur wa qasar leeyna waan و حقك لذات وقال دعني كته ولا جاي سو غيره وخلا ما قاد قصر لميره هذا و شرطي اصلا وخه او كوغه دراما ان فلي كرو ابو غنا اذن سد فيك اه و شرطي يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به والمامور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار الثاني كان باب أن يقلب على ظنه انه اذا تنع او به ذلك sharte galaad waxay tahay inay malihiisa gaar ka tahay waxaan ugu kugu dhaaranaa malahaaga way inay gaal ka noqoto inuu kugu hadii waxaan waxa ku hadii aad ku akaysato akarta kuma banaa ah waxa hadan inta waxaan kugu وانا اسلاح الاثوه غير كميء وقل لك وانا كوكا عدى اسلاح الاثران يلم وككفلين وككوكو دارنا وانا اساس كوكا عصم شرط الاثات ان يغلب على ذنه انه اذا انتنع اوقع به ذلك فهوه اذا انه ادعى اذا انه قلت لكوكو سمعين الثالث شرط ان يكون ما هدده به فوريا وانا اغدد على انه حدث haddan ku yelaa waynu le haddan ku dila haddan gacan ka jira haddan dhanka gooyna waynu hadda u dhaaran laakin aduu yireedo hada aan yeyin la dayso marba haday babiin mi qotay qasab lama yiraa ha hadaan yeyin markan كاسنوا ميد كشرق صدحان ويه ان يكون الناهدده فورييا وان ددق يا ددق واينو ان afar ala yabhara كان انا مهم كلمه اسما ala yabhara من الماموري ما يدل على اختيار قف كان امر كلا سينيو لا قسبيو واينسان كموقن وقت سياسوا وشرط alla ya من المأمور ما maamuri ma ya dul ala qiyaari qofkan la amra wa in isan kamuq wa xutusay in wax doortay isoo oqiyaa ku sameeyo oo maxa kamida wuxuu yiri sadax kufr wariya wallaahi an kay ka yirkaayelinis markaasi ila hal dalxan ku furo akafaran qabad xayira yaa u sheegay hadd halka asaga doofayso mana khalaq laakin وخالا ربا وخالا ليه يا انس تكله ليها دون تكله ووكله خلاص وحف وكفش وكفش ها بغروغاغان قد علي حنا ققبا ترونكو ماركا السويدي ما خلاص وخالا ربا وخالو غو قصفا ان هذا حق حق والله خلاص وي 14 شرب فاديل وحهويان إكراه وحك إيمان يمل إلا تي شرع وديلين لا سك إكراه